غير المغضوب عَلَيْهِمْ ولا إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ دَعْلَهَاذَ الْبَلَدَ آمِنَوْنَ وَجَنُبَنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْلَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَا تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم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 رب مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب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 أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم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 عنه رسوله، إن الله عزيز ذو تقوى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزول الله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم Tegzé الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله, الله أكبر